الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به ثم قال وتتبع النتيجة الاخس من تلك المقدمات هكذا زكن يعني اذا جاء في المقدمات احد المقدمات احدى المقدمات كان فيها خصة من سلب او جزئية كانت النتيجة هكذا فالنتيجة تدفع ما جاء من خصة في المقدمات هكذا زكن يعني علم وهذه الاشكال بالحملي مختصة وليست بالشرطي يعني هذه الأشكال التي ذكرها قال يعني خاصة بالقضايا الحملية ولا تأتي بالقضايا الشرطية وإن كان يعني الشارح طرد عليه وقال هذا رأي بعض المناطق لكن رأي البعض أنها تأتي ايضا قال والحث في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي يعني احيانا تحذف إحدى المقدمات للعلم بها، وربما حذفت النتيجة أيضًا للعلم بها. يعني سياق الكلام تفهم هذه المقدمة فلا داعي لذكرها، أو تفهم هذه النتيجة فلا داعي لذكرها. نعم، وربما حذف بعض المقدمات مع النتيجة أيضًا. يعني للعلم بذلك، للعلم بذلك. قال وتنتهي الى ضرورة لما من دور او تسلسل قد لزم هذه المقدمات ينبغي ان تكون مقدمات ضرورية ضرورية يعني ايش بدهية لا تحتاج الى نظر او تقول الى مقدمات بدهية يعني لا بد من ان تكون المقدمات مسلمات او ان تؤول الى مسلمات حتى تعطي النتيجة وإلا فلو بقيت نظرية طبعا سبق الكلام عن العلم الضروري والعلم النظري العلم الضروري هو الذي يحصل بالبداء ولا يحتاج الى نظر نعم ولا يحتاج الى مقدمات لنصل الى نتائج بينما العلم النظري يحتاج الى فكر ويحتاج الى نظر ويحتاج الى مقدمات لنصل الى نتائج فاذا كانت المقدمات نفسها نظرية يعني معنى ذلك هي تحتاج الى مقدمات وهنا المقدمات هذه نحن نصل بها الى النتائج فاذا كانت هي بحد ذاتها تتوقف على مقدمات وتلك المقدمات تتوقف على مقدمات وهكذا يلزم الدور او يلزم التسلسل أقول الخصة السلب والجزئيه كما سبقيا والشرف الايجاب والكلية فإذا اشتملت مقدمات القياس على خسه فالنتيجة تابعة لذلك فخصة السلب وجدت في الضرب الثاني من الشكل الأول في المقدمة الثانية الشكل الأول نعم المقدمة الضرب الثاني كل إنسان حيوان نعم هذه كلية موجبة نعم المقدمة الثانية لا شيء من الحيوان بحجر نعم كلية سالبة جاءت النتيجة إيش كلية سالبة قال وجدت في الضرب الثاني فخصة السلب وجدت في الضرب الثاني من الشكل الأول في المقدمة الثانية ولذلك كانت النتيجة سالبة كلية فالنتيجة تبع لما جاء في المقدمات من خسه جاء السلب في المقدمات فجاءت النتيجة سالبة قال وخصة وخصة الجزئية في الضرب الثالث منه في المقدمة الاولى خصة إيش الجزئية الضرب الثالث بعض الانسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، كل حيوان حساس، نعم. النتيجة ما هي؟ بعض الإنساني حساس. إذن جاء جاءت الجزئية في المقدمة الأولى، فجاءت النتيجة ايضا جزئية. ولو خست نعفج، ولذلك كانت النتيجة موجبة جزئية. قال واجتمع الخستان في الضرب الرابع من هذا الشكل الاول اجتمع الخستان يعني السلب والجزئية نعم الشكل الضرب الرابع. الرابع بعض الانساني حيوان جاءت ايش الجزئية بعض الانساني حيوان نعم المقدمة الكبرى لا شيء من الحيوان بحجر اذا جاءت الجزئية في المقدمة الاولى والسلب في المقدمة الثانية، فما هي النتيجة؟ بعض الإنساني ليس بحجر سالبة جزئية. قال اجتمع الخستان في الضرب الرابع من الجزئية في المقدمة الأولى والسلب في الثانية، ولذلك كانت النتيجة سالبة جزئية. يعني اجتمعت الخستان في النتيجة جاءت سالبة. جزئية. قال وقوله زك بمعنى علم <تصفيق> ثم ان هذه الاشكال الاربعة خاصة بالقياس الحملي اي ما تركب من القضايا الحمليه ولا تكون في القياس الشرطي اي ما تركب من القضايا الشرطية على ما ذهب اليه المصنف تبعا لبعض المناطق والذي عليه ماذا قال قال وهذه الأشكال بالحمل مختصة وليس, وليس بالشرطي. فإذا يعني مال إلى هذا المذهب قال والذي عليه المحققون منهم أنه يكون في المركب من القضايا الشرطية أيضا نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان ان كان هذا انسانا فهو حيوان طبعا إن كل انسان حيوان وكل ما وكل ما كان حيوانا, ما كان حيواناً، يعني احسن هذه تنفصل ما هي وكل ما كان حيوانا يعني كل حيوان فهو حساس فينتج ان كان انسانا فهو حساس إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وكل ما كان حيوانا فهو حساس طرحنا الـ إيش؟ الحد الوسط نعم تطلع النتيجة ما هي